سَنَسِمُهُمْ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَحْسَبُونَ فَقَافَتَانِيها طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّلِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَن نَغْدُوَ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَ لقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رحلوا قومون قال وسطهم الم اقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحانا ربنا انا كنا مظالمين فاغضب بعضهم على بعض يتناومن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 أَسْتَغْفِرُ رَبَّنَا أَنْ يَبْعَثَ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَنَعَادَامُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ان للمتقين عند ربهم جنات نعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرس هَل لَّمَّا تَخَيَّرُنَّ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ وتُبَشِّرْ شُرَكَاءَهُمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاطِعٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ